ب ش ي ر ا و ن ذ ي ر ا ف أ ع ر ض أ ك ث ر ه م فهم ل ا ي س م ع و ن و たちは今日の夜を楽しむ日々を楽 ن む日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ ا 々を楽しむ日 و を楽しむ日々を و しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日 و を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 وجعل رواسي فوقها وبارك وقدر أقواتها فيها فيها فيها من أقواتها ار في أربعة أيام سواء ا س ت و ى إلى ل ا س م ا ء و ه ي د خ ا ن ف ق ا ل ل ه ا و ل ل أ ر ض ا ت ي ا ط و ع ا أ و ك ر ه ا ق ا ل ت ا س ل ا ع ي ن ف ق ض ا ه سماوات الف وزي العزيز العليم فَإِنْ فَقُلْ خَلْفِهِمْ إِذْ أَنذَرْتُكُمْ مِنْ بَيْنِ وَمِنْ أَعْرَضُوا أَيْدِيهِمْ أَلَّا صَاعِقَةً صَاعِقَةِ عَادٍ الرُّسُلُ وَثَمُودٍ جَاءَتْهُمُ مِثْلَ تَعَبُدُوا إِلَّا ا ل ل َّ ه た」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 حتى إ ذ ا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا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 كم ظنكم بربكم ظننتم أرداكم فأصبحتم من مثوى الخاسرين الذي يصبروا فالنار لهم فإن وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين و た ي はこの世 ه م えたことについて話を聞いていることにつ ي て話 ي 聞いてい و ことについて話を聞いてい ي ことに ل いて話を聞 ي ه م ることについて話を ل いているこ م について話を聞いていることについて話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 الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء 「ならば私のことは何でも知らないは何でもは何でも知らないことは何いこと ن ج ع ل ه موسوعه ا أقدامنا تحت النابلسي ي للعلوم ي ا ل م ل ا ئ ك ة س ل ا م و ا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 「私の ه وعمل صالحا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 إ موسوعه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه ي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 قل هو للذين آ م ن و ا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقوا وهو عليهم ع م ا أ و ل ئ ك ينادون من مكان بعيد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 「そして今夜は何をし ا くれる ا かわからない」 「私の思い出は何でもいいです」 「私の名前は何でもいいです」<音楽> ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة و ل ئ ن رجعت إلى ر ب ي ل عنده ل س ي للعلوم ا ب ا ع م ل و ا و ل ن ن من ذ ذ ي ق ه م ع ا ب غ ل ي ظ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 シュニューヨークの بربك أنه على كل شيء شهيد